تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصدر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريباً يوم تكون السماء كالمل و الجبال كالعهن ولا يسأل حميم يبصرونهم يود المجرم لو يف تدي من عذاب يوم ذم ببنيه وصاعبه وأخيه وفصيلته التي تؤيي وفصيلته التي تؤيي ومن في الأرض جميعا إنها لضان الزاعة للشوى من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق <تصفيق> هلوعا إذا مسته الشوى يَجْذُعُونَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهم دَائِمُونَ وَالَّذِينَ في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 عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون فَمَنِبَتَ غَوَرًا أَذَلِّتَ فَوَلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُم شهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلة مهفعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نتب يوفضون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Vielen